أعيا خطواتك الأولى في طريقك إلى الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده أيها الأحباب الكرام يوم القيامة يوم مرهوم يوم عظيم من أقوى الأسباب التي تجعل هذا اليوم يوما عظيما أنه يوم يحاسب فيه العباد على أعمالهم يوم الحساب الحساب من أقوى المشاهد المؤثرة حينما نتذكرها ونتفكر فيها الحديث عن مشهد الحساب وتصور موقف الحساب يجعل النفس تنكمش وتنقبض عن فعل القبيح ويجعل النفس تسارع وتبادر بالتوبة النصوح وتصحيح المسار والطريق إلى الله تبارك وتعالى الحساب هو أن يعرض العباد على الله تبارك وتعالى فيحاسبهم ويقضي في شأنهم الحساب يتبعه الميزان وإقامة وقبل ذلك إقامة الشهود على العبد إن أنكر مشهد الحساب مشهد عظيم مشهد عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هل ينظرون إلا أي يأتيهم الله في ظلّ من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. ده كلام ده عن إيه؟ عن مشهد حسب. تعالوا بنا أيها الأحباب نقف ونتصور هذا المشهد. مجيء الرب. سبحانه وتعالى مجيء يليق بجلاله وكماله وتحضر أيضا الملائكة الملائكة تحضر الملائكة وبمجيء الرب سبحانه وتعالى تشرق الأرض تشرق الأرض أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Wach, الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء Wach, وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون فتجيء الملائكه وتشرق الارض بنور ربها والملائكه تجيء معها كتب العباد معها الكتب ووضع الكتاب فَتَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاغا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا ويجيء النبيون ويجيء الرسل في هذا المشهد يبقى الله تبارك وتعالى و الملائكة معهم كتب العباد ويجيء الرسل لإقامة, لإقامة الحجة على العباد والمسؤولون المحاسبون يكونون في صفوف يكونون في صفوف المشهد كده وعرضوا على ربك صفا يبقى يكون إحنا تخيل كده إحنا عباد نحاسب موجودين في صفوف وموجود الله تبارك وتعالى يحاسب العباد ومعه الملائكه لاقامه الحجه والانبياء والمجرمون يجيئون مقرنين في الاصفات وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفات في السلاسل في القيود مقرنين يعني مقرنه ايديهم وارجلهم الى اعناقه جايين كده الموقف الحساب وقال بعض المف... المفسرين اي مقرنين اصحاب المعاصي مربوطين مع بعض مربوطين مع بعض اصحاب كل معصيه الشرك مع بعض القتل مع بعض الزنا مع بعض مقرنين مع بعضهم في في مشهد الحساب مقرنين في الاصفاد طيب أول ما تدعى الأمم للحساب خلاص بتيجي الأمم خلاص يا أمة محمد يا أمة عيسى يا أمة موسى كل الأمم تدعى الأمم اللي هم سبعين أمة تدعى الأمم أول ما تدعى الأمم للحساب يصيب الأمم الرعب كل الأمم الرعب والهلع والفزع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون كل أمة جاثية يعني بركت على ركبتها ده مشهد الحساب كما يصوره القرآن الكريم ويبدا الله تبارك وتعالى في فصل القضاء وفي الحساب وهناك قواعد للحساب وهذا هو الجزء الثاني في عرضي لموضوع الحساب هناك قواعد للحساب القاعده الاولى العدل العدل ربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس بالعدل ما فيش حد يظلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال الله عز وجل ايضا والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقال ولا يظلمون نقيرا وقال ايضا ان الله لا يظلم مثقال ذره الزره دي الهباءه التي تراها في شعاع الشمس تشوف هباء كده في الشعاع الوحدة منها هي المراد هنا الزرة ربنا لا يظلم أحد شيئا طيب ولا تظلمون فتيلة الفتيل هو الخيط الرقيق اللي جوه النواة في في النواة كده خط كده في النواة نواة التمر الخيط الرقيق اللي بيكون موجود فيها هو ده طيب والنقير ولا يظلمون نقير النقير النقرة نقطة كده في ظهر النواة شوف نويت التمر كده وبص فيها يعني ربنا لا يظلم أحدا شيئا لا يظلم أحدا شيئا يبقى ده أول حاجة إيه قاعدة العدل اتنين لا يؤخذ أحد بذنب أحد لا يؤخذ أحد إلا من داعي إلى معصية وإلا من تسبب فيه معصية تسبب فيه معصية عمل معصية إنسان فاسق جاهر بفسقه ودع إلى فسقه والناس اتبعوه خلاص ده يتحاسب عليهم إنسان غنى أغنية ماجنه يتحاسب على كل اللي سمعها إنسان مثلت مشهد ده إنسان دع الفساد ده كل يتحاسب على كل عصى حتى بعد ما مات لكن في غير ذلك ولا تزر وازره وزرة أخرى يعني ما فيش حد يح يحمل حمل أحد مش حد يشتال شيله حد كل انسان يسال عن نفسه القاعده الثالثه من قواعد الحساب عرض الاعمال على العاملين ياه يعني ايه فينبئهم بما عملوا ينبئهم بما عملوا ربنا سبحانه وتعالى ينبئك يوم القيامه بما عملت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا كل حاجه جايه ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء لكن السوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تب فين المعصيه اللذيذه اللي كان بيعملها تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا تتمنى للو بينك وبين المعصية دي امد بعيد ما تتشفش تتلغي كأن لم تكن طب مش كنت بتستلز بها في الدنيا هيتبرق الإنسان ويتمنى أن لو لم يفعل ذلك يبقى ده الأعمال بتنبى بيها تاني هتنسى؟ لا مكتوب مكتوب مش هتنسى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد مش هتنسى حاجة وبعدين الكتاب كتاب الأعمال الذي كتبته الملائكة هيطلع هيطلع الكتاب وتعطى الكتاب وتعطى الكتاب عند الحساب وتؤمر من الله تبارك وتعالى في مشهد الحساب اقرأ اقرأ كتابك اقرأ كتابك تخيل اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ اقرا كتابك ونخرج له يوم القيامه كتابا يلقاه يلقاه منشورا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ده انت لو بتحاسب نفسك شوفها تحكم على نفسك بايه كتابا يلقاه منشوره مش مطوي منشور اقرأ اقرأ أعمالك اقرأ نظرتك اقرأ كلمتك اقرأ معصيتك اقرأ ذنوبك اقرأ الصغائر اقرأ الكبائر اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبك من قواعد الحساب حاجة جميلة معاملة الله لأحبابه بمضاعفة الحسنات إزاي؟ ده تفاجأ بحاجات عظيمة قوي. من جاء بالحسنه فله عشر أمثالها حسنة بعشرة زي إيه القرآن الكريم كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف من الحسنات اللي بعشر أمثالها الذكر كان يقول إذا أخذ مضجعه يكبر أربعا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويسبح ثلاثا وثلاثين ويقول مئة باللسان وألف في الميزان مئة باللسان وألف في الميزان يبقى الحسنة عشر امثال لا وفي تضعف اكثر كمان الحسنة سبع ماء الضعف مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبله مئة حبة يبقى سبع ثمية بسبع مية والله يضعف لمن يشاء قال ابن عباس يضاعف الله اجر النفقه في الحج والجهاد سبعمائه ضعف سبعمائه ضعف وجاء رجل بناقه مخطومة في سبيل الله يعني قال دي في سبيل الله يا رسول الله قال لك بها يوم القيامه سبعمائه ناقه وفي روايه مخطومة حتى الخطام حتى الحبل بسبعميه سبحان الله مين مش مقصود المقصود الناقه ففيش حاجة بتضيع عند ربنا سبحانه وتعالى وفي بقى تضاعف يعني ملوش نهاية قال الله تبارك وتعالى كل عمل ابن آدم يضاعف إلا الصوم قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا اجزي به وهناك حسنة بتاخد حسنة واحدة بس إزاي يا حاجة عظيمة أوي حاجة ما تعملتش تلاقي حسنة من بحسنات بحسنة فعملها فله بها عشر فإن لم يعملها كتبت له حسنه معملهاش مجرد الهم ايه الكرم ده؟ إيه الكرم ده؟ وهناك أناس تضاعف مش تضاعف بقى الحسنات تبدل سيئاتهم حسنات في موقف القيامة إحنا بنتكلم في ساعه الحساب في موقف القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام عن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها قال يجيء عبد فيقال ربنا سعى الذي يقول اعرضوا عليه صغار ذنوبه اعرضوا عليه صغار ذنوبه فيقول اي ربي اذكر اي ربي اذكر فحينما تعرض عليه صغار ذنوبه يقول أي ربي أذكر وهو مشفق من كبائر ذنوبه فيقول الله تبارك وتعالى لما اعترف يقول هو خائف من كبار ذنوبه أن تعرض عليه لما اعترف يقول الله تبارك وتعالى له لك بكل سيئة حسنه سبحان الله بدلت السيئات حسنات فيقول العبد يا ربي هناك اعمال أعمال لم ارها اللي هي أيه؟ الكبائر فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه يعني, طب يعني دي تبدلت تبدل للكبائر كمان سبحان الملك يبقى ده تبديل الحسنات القاعده الخامسه في قواعد الحساب اقامه الشهود على الكفار والفجر وكفى بالله شهيدا ولكن الله تبارك وتعالى يقيم الحجة على خلقه فأول الشهداء أو الشهود الذين يشهدون الرسل الرسل وطبعا ده يقول الله تبارك وتعالى إثبات قصة إقامة الشهود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن لنا نصر رسولنا في الحياة الدنيا، إن لنا نصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم يقوم الأشهاد اللي هو إقامة الحج على الخلق. فاول الشهود الرسل الرسل الرسل بما فيهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام الرسل شهود اه الرسل شهود طيب قول الله تبارك وتعالى فلا نسالن الذين ارسل اليهم ولا نسالن المرسلين يتسالوا هي المرسلين هيسالوا هي بلغته ولا لا يقولوا بلغنا فدي من اقامه الحجه وقال الله تبارك وتعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم انتم بلغتم وجاوبوكم ولا لا اقامتم عليهم الحجه ولا لا طيب الاشكال هنا فيقولون لا علم لنا اي لا علم لنا بالخفي انك انت علموا الغيوب لا علم لنا بالخفي احنا نعرف الظاهر بس ده بس عشان يزول الاشكال انما الشاهد في الايه هنا ايه يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم ماذا اجبتم فهيسال الرسل اقامه الحجه على الخلق اول حاجه ايه الرسل اثنين الأمم أو عذرا امه محمد عليه الصلاة والسلام دي من الشهود أيوة من الشهود طيب كيف ذلك كيف ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَكَيْفَ إِذَا جئنا من كل أُمَّةٍ بشهيد وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَاءٍ شَهِيدًا إقصة الآية دي نبي عليه الصلاة والسلام قال لابن مسعود يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن قال اقرأ عليك القرآن وعليك انزل قال قرأ علي القرآن فإني أحب أن أسمعه من غيري فقرأ ابن مسعود حتى إذا وصل إلى هذه الآية يقول فالتفت فإذا عيناه تزرفان يعني تنصبان بالدمع إيه الموضوع؟ إن أمة النبي عليه الصلاة والسلام تشهد تشهد على الأمة ومن الحديث التي تدل شهاد حديث شهادة أمة النبي عليه الصلاة والسلام على إني سيدنا نوح بلغ يسأل الله تبارك وتعالى قوم نوح يا نوح يسأل نوح هل بلغت قومك؟ قال يقول يا رب بلغت فيسألهم هل بلغكم نوح؟ يقولون ما اتانا من نذير وما اتانا من أحد فيقول الله لنوح يا نوح من يشهد لك؟ فيقول محمد وأمته فتجي أمة النبي عليه الصلاة والسلام يقول النبي فتجيئون فتشهدون ثم أشهد عليكم وهذا هو قول الله حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهذا سر وكاء النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الشهود الأرض الأرض وهو قول الله يومئذ تحدث أخبارها قالوا قال أتشهدوا تعلمون تذرون ما تحدث الأرض أخبارها معنى هذه الآية قالوا الله ورسوله أعلم قال تشهد الأرض على كل عبد وأمة بما فعل عليها تقول فعل كذا وكذا يا واحد بعمل معصية على الأرض في حته في خلوه فيش حد شايفه فيها تجي الارض اللي عمل فيها المعصية تشهد عليه يوم القيامة لا إله إلا الله ومن الشهود الملائكة الملائكه وجاءت كل نفس معها مع سائق وشهيد الملائكه اللي كانوا موكلين بكتابه الاعمال في الدنيا جايين عشان يشهدوا على الانسان طيب افرضوا الانسان رفض كل ده قال الملائكه دي مش عارف حاجه قال الارض قال لا لا لا انا مش الارض مش مقبول كلامها دي حينها تشهد الجوارح تشهد الجوارح تشهد الجوارح الجوارح اوه الجلد الجلد يشهد الجوارح تشهد سبحان الملك تشهد الجوارح وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا قالوا انطقنا الله قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء سبحان الله فالجوارح لما تشهد والجلود تشهد فيخصم الجلود انتو ازاي تشهدي علينا قالوا انطقنا الله مش بايدينا مش الايدي والارجل ولا حول ولا قوه الا بالله طيب نيجي النقطه اللي بعد كده على اي شيء يحاسب الناس يحاسبون على التوحيد ويحا... ويسألون على بلاغ الرسل طيب يحاسبون على ماذا ايضا على الاعمال على الاعمال لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع عن علمه ماذا عمل فيه عن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه عن شبابه فيما ابلاه عن بدنه تسال عن كل حاجه تسال عن كل شيء واول ما يسال عن حقوق الله تبارك وتعالى عن الاعمال تسال عن الصلاه أول ما يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة فإن قبلت قبلت وسائر عمله وإن ردت ردت وسائر عمله ومن حقوق العباد أول ما يقضي الله تبارك وتعالى بين العباد في الدماء يقضي في الدماء يجي القاتل والمقتول يمسك القاتل جدا يقول يا رب سل هذا فيما قتلني فالعبد يسأل عن يسأل عن الأعمال يسأل أيضا عن العهود إن العهد كان مسؤولا يسأل عن السمع والبصر والفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا طيب آخر حاجة أنواع الحساب أنواع الحساب هل الحساب واحد؟ لا هل كل الناس يحاسب؟ لا أنواع الحساب أول حاجة الحساب العسير هذا على الفجر والكفر والأثمة يحاسبون حسابا عسيرا ويصلون سعير حساب عسير اثنين الحساب اليسير حساب اليسير ده على مين على المؤمنين عموم المؤمنين طيب بس قبل الحساب اليسير في حاجة في درجة لو انا تدرج حساب عسير اثنين مناقشة الحساب ده على المؤمنين يبقى حساب عسير ده على الكافرين طب المؤمنين نبدأ بقى الباقي ده كله الثلاثه الجايين دول المؤمنين أول حاجة مناقشة الحساب مناقشة الحساب يعني استقصاء كل حاجة بالتفاصيل استقصاء كل حاجة بالتفاصيل طيب إزاي يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ قول الله تبارك وتعالى فأما من اوتي كتابه يعيني فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقالت السيدة عائشة لما سألت عن ذلك قال ذلك العرض ومن نوقش الحساب هلك طيب كيف يكون النقاش النقاش استقصاء كل حاجة طيب الهلك معناه أو هلك أو عز بالعذاب يجي ازاي؟ مجرد النقاش هلاك ده قول القول التاني مصيره للهلاك مصيره للعذاب مصيره للعذاب وهذا هو الراجح والله اعلم يبقى ده اللي بيناقش بيسال عن كل حاجه بالتفاصيل طيب الحساب الثالث اللي هو الثاني بالنسبه للمؤمنين العرض العرض ده عباره عن ايه العرض ده عباره عن نماذج من الاعمال ياتي العبد فيلقي الله تبارك وتعالى عليه كنفه وستره ويقول له يا عبدي اتذكر يوم فعلت كذا وكذا فيقول اي ربي اذكر بعض النماذج من الذنوب فيقول اتذكر يوم فعلت كذا وكذا فيقول اي ربي اذكر فيقول الله تبارك وتعالى له سترتها عليك في الدنيا واليوم اغفرها لك طيب مثال الذين يناقشون المراؤون المرؤون يناقشون أول من تساعر بهم النار ثلاثة عالم كان يرائي بعلمه والحديث طويل وأكتفي بالاشاره إليه مجاهد يجاهد ليقال هو جريء قارئ قرآن ليقال صوته جميل آه وقالوا الناس قالوا فعلا جريء على المجاهد ده والناس قالوا فعلا على القرء دام الله عليه صوته رائع وجميل وياخد لايقات كتير جدا جدا اللي هو عاوزه منفق قالوا ده كريم وعمل مشاريع خيرية وعمل وعمل وعمل, وعمل. فده من اللي بيناقش ومن نوقش الحساب عزب تب العرض المتجردين المخلصين آخر حاجة مل حساب عليهم الذين لا يحاسبون في أمة النبي عليه الصلاة والسلام الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب جعلنا الله وإياكم منهم دول باب يدخل الجنة بلا حساب ينادي الله تبارك وتعالى على النبي محمد عليه الصلاة والسلام يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في باقي الأبواب يا حسنك ويا جمالك والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذك بيدك ويدخلك الجنة يا رب اجعلنا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عزاب تخيل مشهد الحساب شوفوا الابيات دي مس الوقوفك مس الوقوفك يوم العرض عريانا مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبانا اقرأ كتابك اقرا كتابك يا عبدي على مهل فهل ترى حرفا غير ما كانا Lema, قرات ولم تنكر قراءته واقررت اقرار من عرف الاشياء علفانا نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد lemmekorotte, النار عطشانا المشركون غدا في النار يلتغبوا والمؤمنون بدار الخلد سكانا فاللهم احفظنا بحفظك من كل كرب وهم وبلاء يا رب العالمين وألدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب إنك ولي ذلك ومولاه وإلى أن نلتقي أيها الأحباب إخواني وأخواتي في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته